أعوذ الله من الشيطان الرجيم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنون مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بِ يُهِمُّ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَلِتَشْغอَ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزلون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 وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ قَطَعْتُمْ حُبَّهُمْ إِنَّكُمْ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 كذلك يجعل الله الرئيس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لَغُمْدَاءُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعمَلُونَ وَيَوْمَ يَحْشُرُكُمْ جَميعًا يَا مَشَرَّ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُ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 وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بِمَا كانوا يكسبون يا محشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم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 ذَلِكَ أَلَمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِالْعُلَمِ الَّذِي أَهْلُهَا غَافِلُونَ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ ايَ شَأْ يُلْهِبُكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ بِذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ إِنَّ مَا تُعَدُّونَ لَآتٍ وَمَا أَنْتُمْ بِئْمَ وَعِيزِينَ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَجَعَلُوا لِلَّهِ ممن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 وَكَذَلِكَ زََّّنَ لكَثِيرم مِنَ المُشِكينَ قَتْ لَ أَولادم شُرَكَُهُم لُردُهُم وَلَللبِسُ عَلَيْهِمْ دينينَهُم وَلَ شَ اللهَّهُ مَا فَعَلُهُ فَذَرهُم وَمَا يَفتَرون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 وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ فَهَوَارُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً أَنْعَلَيْنِ سَيَجْزِي بِ مَا كَانُوا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 وَهُوَ الَّذ أَ شَجًَا النَّاتِيم معَر شَاتِون وَغويِرُ مَعَرُ شاتِ وََنَّ قُلَ مُخْتَلِفًا أُكُلهُ وَزَّتُون وَالزَيتُونَ وَُّم نَ متَشَابِه وَيرَ متَشابِه كلُلومِ سَمَرهِ إذ أَثمَ وَآتُ حََّّهُ يَومَ حصَادِ وَل تُ السرفُ إِهُ ل يحِب المسرفين.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 من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أن ذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين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 مشْتلَ عَلَيهِ أَحامُ الأين أَمْكاتُم شهد إِذ وَصَّاقُم الله بِهذاَا فمَن أَلَم مَِّا نِفتَر على اللهَّ كَذِبَّ يظًا النثنَبِ غييرِ ععِلم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 مَسْفُوحًا او لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ فَإِنَّهُ رِجْسٌ او فِسْقٌ اهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فمن يضقر غير باغي ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمناك الذي غفر وَمِنَ الْبَقرِ وَالغُونَ مِ حَوْم نَاعَ لَْجِم شحُومَهُمَا إَِّا مَا حَمَلَت غُغورهُماَا أَوِحَوَ أَوْ مَغْْتَ لَ قوبِعَوم للِكَ جَزَنَ بِبَغوم وَإِن فَإِن كَذَّبُوكَ فَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ رَحْمَةٌ وَاسِعَةٌ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَو شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا أَفَاءَ نَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى تَذَاقُوا بَأْسَنَا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 119. فلو شاء لهداكم أجمعين 110. قل هلما شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم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 قُلْتَ اعْلَمُوا أَأَنَّ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاكُمْ 111. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن 112. ولا تقتلوا النفس التي حرمناه إلا بالحق 113. وصاكم به لعلكم تعقنون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعا وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا 119. وبعهد الله أوشوا 110. بِهِ وصاكم به لعلكم تذكرون 111. وأن هذا وَلَا مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لَعَلَّكُمْ وَصَّتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفصيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَهُدًى وَرَحْمَةً لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إن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 الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُكُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَفْعَلُونَ مَا يَزَالُ بالحسنه فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئه فلا يجزاء الا مثلها وهم لا يغلمون قل انني هدياني ربي الى صراط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 ثَُّا إِى رَبِّكُمْ مَرجِعُكُمْ فَيونَِّعُكُ بِمَاكُ تُمْ فِيهِ تَختَبِفُون وَهُوَ الذيذجَ عَلَكُمْ قَلَاءِ فَأَرضِ وَرَرفَع بَعْوَكُ فَوْوقَ بَعْضير دَجَاتِ الَ بِلوَكُم فيِي إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام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 فَمَا كَانَ تَعْوَهُم إذجَ أَهُمْ بَأْسُنَ إِل أَوْم أن قَالُءِ النَّابُ ظَالِمين فَل نَسْأََلًاَّذينَ أُرسِلَ إلَيْهِم وَلَ نَسْأَلًَاَّمُرسَلين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 وَمَنْ خَفَّت مَوازينوا فَأُولائِكَ الذيذ نَ خَصِر آافُسَعون بِمَاكَوا بِآياتِن يَلِمونون وَلَ قدَ مَك النَّكُم فِي الأأَربِ وَجَعلناَالَكُمْ فِيهَا مَعَيش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا فسجدوا إلا لَمْ لم يكن من الساجدين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 قُلْ فَهَبْ بِقُمْنَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَخْرَجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ قَالَ أَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ قلَ فَ بِمَا أَووَيتَنِي لَ أَقُعُدًاَّ لَم صِراطَكَ المُسْتَقِيم ثمَُّ لَآاتًا النَّوِّ بَيْلِ أَدم وَمِنْ قَلْفِهِم وَعَن أَمَانِهِم وَعَن شَمَ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ قَالَ اخْرُجَ مِنْهَا مَذْءُومًا من مَدَحُورًا لَمَا تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجَمَعِينَ وَيَا آدَمُ السَّبْرِينَ ان اتو زوجك الجنه فكلا من حيث شئتما ولا تقربا ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وريا عنهما لِيُبِيدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا من فَقَوَّشَ مَهُمَاءَ إِن لَّكُمَا مِنَّا ناصِحِينَ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الجنة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 قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم توفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ قَالِ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ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 يا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَزِعُ عَنْكُمَا لِبَاسَهُما لِيُرِيَكُمَا مَا تُخْفِيَانِ وَمَا إِنَّهُ يَرَاكُم هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُ إِنَّ مَا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ للذين لا يُؤْمِنُونَ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 على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخيصين له الدين كما بدأكم تعودون فريق هذا وفريق حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون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 من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصتان يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إن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 وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ جَلكُم لا يَسْتَأفرِرونَ سَاعتَ وَلَا يَتَقدِمون ياابَِي آدَمَ إَّا يَأًّا النَّكُم رُسُلُ مِنكُم يَكُ الصّونَ لَكُم آيَاتِ فَمَن التَّقأَصْلَح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 قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا قَالَتْ نُدْقُنُ فِي أُمَمٍ قَدْ قَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَقَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا ائذ الدارۃ فيها جميعا قالت اخراهم لاولاهم ربنا هؤلاء اظلونا فاتيم فاتهم, فآتهم عذاب ضعف من النار أَللَّذِينَ كُلُّ نَبْعٍ وَلَكِن لاَ تَكْلَمُونَ وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا انها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه ولا يدخلون الجنه حتى يلد الجمل في سنخ الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ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 وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوها بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا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 بِئْسَ مَا هُمْ قَالُوا مَا أُنْعَا نْكُم جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ وَادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِنَ مَا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتقذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا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 كتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ نُنْسِي فَعَاءَ فَيَشْفَعُونَ لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَحْمِلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَحْمِلُ 111. قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفتعون 112. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ وَيَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَدَارَكَهُ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ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 إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الْرِيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ اِذَا اَقَلَّتْ فَحَابًا ثِقُولًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّجِيدٍ فَأَنزَلْنَا فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ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 ان لنا نغوك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلاله ولكنني رسول من رب العالمين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 أَو عَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُم ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُم خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمٍ هُلِكُوا وَزَادَكُم فِي الْخَلْقِ بَشَرًا فَالكُروا آلَ اللَِّ لَ عََّكُتُ فِييححُون قالوا أَجتَّن لِمَعبدَ اللهَّه وَوحدَهُ وَنَذَرُ مَا كانَ يَعبُدُ أَبَونَ فَتِنَا فَتِنَا بِماَا تَعدُ نَائِ كُتَ مِنَ الصَّادِطين قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجِسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ فَ تَظِرُ إِ مَعَكُم مِنَ الْمُ تَظِرين فَأَن جَينَهُ وََّذينَ مَعَهُ بِحْمَةٍ مِن وَقَقَعْنَ دَابِر والَّذينَ كَالذبُوا بِآيتِنَ وَمَا كَوا مُؤمِنين وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قول أعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هِ نَاقَةُ اللهَِّ لَكُمْ آيَتَ فَذَعوهَا تَأقُل فيِي أَوْضِ اللَّ وَلَا تَمَّوهَا وَلَا تَمَ السّوهَا بِسُِ فََقذَكُمْ غَذابُ وَذَكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ قَدْ قُضِيَ عَلَيْهِمْ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا فالْكُرُوا آلَ اللهِ وَلاَ تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا أُرْسِلَ مِنْ رَبِّهِ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 وقالوا يا صالح اتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأقغتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنه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 قَوْمَ يَدْعُوكُمْ إِنَّهُمْ قَدَسُوا يَدَقهرون فَأَنْزَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِرْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كنتم ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتشدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين